إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين أمين يا أيها الرسول وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين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 فلا تأس على القوم الكافرين ان الذين امنوا والذين هادو والصابون نصروا من امن بالله من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا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 قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُو فِي دِينِكُمْ غِيرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ظَلَلُوا مِن قَبْلُ وَأَظْلَلُوا كَثِيرًا وَظَلَّوا وَظَلَّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ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 ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما تخدوهم أولياء ولكن كثير منهم ولكن فاسقون الله أكبر